Aum. Oh. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشأ فنعم أجور العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وحلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة أهلا ومرحبا بحضراتكم ويسرني أن أكون معكم في هذا اللقاء الذي يستضيف فيه علما من أعلام القرآن الكريم. هو فضيلة الشيخ سعد الغامدي الإمام آه السابق للمسجد النبوي حياك الله شيخ سعد أهلاً وسهلاً أهلاً مرحباً بارك الله فيك الله حياك الحقيقة يا شيخ سعد أنا يعني سعيد جدا أن أكون معك في هذا اللقاء مصنف. وهذا يعني يمكن لقاء ثاني يجمعني فيك وأنا متشرف الحقيقة مصنف. بوجودي معك بارك الله وما شاء الله عليك اللي يشوفك ما يعطيك ستين سنة <تصفيق> <تصفيق> ما شاء <شوش> الله <تصفيق> لا لا أرحم... قريب السبعين <تصفيق> لا لا ما شاء الله عليك شيخ سعد الحقيقة شيخ سعد احنا حلقتنا هذه تعتمد على كثير من المحاور نريد أن نقلب صفحاتها معكم الله يحفظك وسرتكم الحقيقة عطرة وزاكية في شيء من التأييد لما أنتم يعني تقومون في في شيء من عدم التأييد وهذا بيجي إن شاء الله في الحلقة بإذن الله تعالى خلينا نبدأ معك يا سعد برمضان بما أننا في أجواء رمضان في هذه الأيام الالروحانية الجميلة. خلينا أتأ يعني أسأل عن برنامجك اليوم يا شيخ سعد في رمضان. أنت طبعا تصوم زي العام. أكيد نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أه. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا أمين. وحسنات المشاهدين ومشاهدات الكريم الكريمين والكريمات. وأشكرك حقيقي على حرصك على يعني هذا اللقاء. أنت عارف إن هذا اللقاء من ثلاث سنوات وأنا طارد وراك. إن صحيح. يعني يعني هذا كلام صحيح. أعترف أمام الجمهور يعني. ولكن ربما لظروف. خارج عن الإرادة. أما عن رمضان فرمضان يعني أرى أنه فرصة كبيرة للتغيير. وخصوصا إنه يعني التغيير. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وأفضل يعني وقت لتغيير النفس هو في رمضان لأنه شهر تنزل القرآن الكريم وشهر العتق من النيران وشهر تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النيران وتصفت فيه الشياطين وهو فرصة حقيقة لأنه يعني يصاحب الصيام والصيام يضيق مجاري الشيطان والنفس الأمار بالسوء فكلما صام الإنسان ضعف وهذا الضعف يقوده إلى الله سبحانه وتعالى ودائما كلما كان إنسان ضعيف أمام قدرة الله كلما وصل إلى, إلى الله سبحانه وتعالى فنحن نقول دائما الافتقار يوصل الإنسان إلى, إلى الاقتراب يفترض, يفترض أن في رمضان نجعل منطلقاتنا للتغيير نعم وهي فرصة كبيرة جدا ولذلك أنا أقول حتى مجالات التغيير في رمضان كثيرة يعني على سبيل المثال فرصة للتغيير مع النفس نعم قلب الإنسان دائما يضعف مع الحياة نعم. وهذا يمكن ربما مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الله فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فالإيمان فعلا يضعف يصيبه الهزال تصيبه أمراض الشيخوخة فيحتاج أنه يجدد هذا الإيمان حتى ينبعث لأن هذا مرده إذا جدد الإيمان في القلب أصبح الإنسان قوي في علاقته مع الله قوي مع علاقته في الصلاة, لا لا في الصلاة لا لا مع القرآن لا لا وكذلك لا صار خفيف النفس مع الآخرين صحيح الأمر الثاني القرآن فرصة كذلك أن الإنسان يتعامل مع القرآن بطريقة مناسبة في رمضان خصوصا أن رمضان هو شهر تنزل القرآن، فالكثار من تلاوته الجلسات التدبر مع القرآن في في رمضان ينبغي أن تكثر عن عن السابق. أنت شخص سعد مع م. مع الناس اللي تكثر. يعني أني أختم مثلاً 6-7 مرات في الشهر أو مع أني مرة بس أن يتدبر يعني أحياناً, أحياناً نفسي تنشط نحو التلاوة كثرة التلاوة آه وأحياناً آه تنشط نفسي مع التدبر فالنفسي يعني سياسة فإذا ضعفت النفس أنا أرى أن الإنسان يميل إلى الأقرب إلى نفسي في تلك اللحظة فيكثر من التلاوة ربما تقرأ في جلسة جزئين أو ثلاثة وأنت ما تشعر وأحياناً تقول لا أقرأ مثلاً وجهين وأقف نفسي مع التدبر أكثر فأنت ونفسك في تلك اللحظة يعني لكن في كل الأحوال المزج بين الاثنين مناسب, مناسب. يعني بين التلاوة الأكثار منها وبين التدبر وفي ملحق كذلك مهم جدا وهو. أننا أكثرنا على الناس في قضية يا جمعة لابد التدبر التدبر آه. لكن آه. اكتشفت مع الواقع الحياة ومعرفة الناس ليس كل الناس يصلحون لموضوع التدبر يعني أي. أحيانا آباءنا أمهاتنا بعض الناس آه. الأفضل له التلاوة لأن التدبر ما يملك مفاتيحه لأنه يحتاج إلى طالب علم فلذلك يعني قد علم كل أناس من مشربه الناس الشخصات كانوا يتحرجون من هذا أنه يعني أنه إذا ما في التدبر ممكن ما تكون محسوبة الحسنات والأجر فيها ويكون مختلف يعني قد يكون الصح نعم ألف لام ميم حرف لا أقول ألف حرف لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف من حرف ولا ولام حرف وميم حرف لكن يؤجر الإنسان على نيته بإذن الله يعني. طيب هل لنا نعرف جدولك اليوم للشخصات في رمضان؟ لو ودي أذكر فقط ملحظ بسيط أيوة. من الأشياء التي ينبغي إن, أن أذكرها قبل نا. إجابة على هذا السؤال نا. وهو قضية أن الرمضان كذلك فرصة لخدمة الناس وتغيير طبيعة البرنامج إحنا اعتدنا وربما هذا كذلك نا. يعني نا. إجابة على سؤالك نا. اعتدنا في رمضان دائما أن الإنسان ربما يكون له الخاص مثلا بعد الفجر تلاوة مثلا بعد الظهر مثلا عادتنا الصبح يكون فيه يعني الاسترسال في النوم نوع ما يعني أو الشيبان مثلكم شخص أو الشبان أنت, و... أنت مصر أن شايف <تصفيق> آه آه آه آه آه لكن مثلا ممكن يكون الصباح مناسب للنوم إنسان في الليل قد يكون له برنامج بعد الظهر مثلا لكن في برنامج ربما كثير يتكاسل فيه في رمضان وهو قضية آه. خدمة الناس أنت إذا تعودت كل سنة قرآن وصيام وكذا وفي البيت وفي المسجد حاول هذه السنة تغير آه. بمعنى آه. أنك تخرج إلى الناس تخدم الناس تشارك الناس في في في توزيع ال الافطار الصائم في خدمة آه. الناس في في هذه النقطة حقيقة أشوف أنها تحتاج إلى صحيح. يعني النزول إلى ميدان الناس صح. أحسن الآن خاصة من الانعزال فيه فكرة في شيف سعد،, سعد إن يكون عندنا في كل رمضان خطة لتغيير معين يعني أنا العام كان مثلا النزول لتلمس احتياجات الناس السنة الجاية بخليها بشكل مختلف مثلا مم. يعني يكون مثلا سلسلة الأقارب السنة اللي بعد يعني الواحد يسوي مثلا حطة تغيير في كل سنة صحيح. وانا ارى ان الليل دائما يجعل الانسان مع القرآن أي. الليل يجعل مع القرآن لانه سبحان الله فترة الليل هي فترة السكون وفترة السكيء الراحة فالأفضل أنه يكون لتلاوة القرآن والأكثر منه جميل طيب جدولك اليوم يا شهر <تصفيق> نرجع للسؤال نعم <نها. تصفيق> نرجع للسؤال أنا جدولي كجدول أي ممكن مثلك يعني أو أقل لكني عادة يعني أستيقظ للسحور ويعني أكل شيء بسيط من السحور ولا أكثر فيه طبعا آه. يعني التمر أو شيء من اللبن أو كذا بعد, بعد الفجر ربما طبعا يكون فيه أنا ما ودي يعني أكشف عملي حقيقة حتى ما نقع في الرياء لكن يعني من باب يعني ما ممكن شيء يعني ما هو نفسه يعني بعد الفجر عادة يعني أذكار الصباح والورد والورد اليومي نعم. من القرآن يعني نعم. نعم. لكني أحرص بشكل كبير بعد الفجر إني أحاول يعني يعني يكون التلاوة تكون أكثر عادة الصباح أكون في نائم يعني يعني نعم. خمس ساعات ست ساعات إيه. حتى ما أكون مثالي أمام الناس أنام يعني إلى قبل الظهر نص ساعة جيد. تقريبا هلو. وبعد الظهر عادة أكتب أو أقرأ، جيد. يعني في التفسير أو في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي شيء من الكتب التاريخ، فأنشغل في القراءة الكتابة بعد العصر عادة حقيقة أنطلق بعض بعض الأعمال يعني الخاصة كلها تصب بحمد الله في يعني خص رمضان آه. يعني. بعد المغرب عادتها جلسة مع الأهل وهذه يعني عادة عادة قديمة يعني ما أتنازل عنها جيد. وهم كذلك ما يتنازلون عنها أن يكون بين المغرب و الأشياء جلسة جيد. مع الأهل والأولاد يعني الحديث و بعد الأشياء يعني أكيد تراوح لكن عادة بعد الأشياء يكون فيه زيارات أو نعم زيارات أو بعض المشاركات في بعض المراكز أو هنا وهناك يعني هذا جدول بشكل خفيف نعم أنت شخص عاد عند الافطار تحب أنك تفطر كذا سفرة واحدة ولا إلا دفعتين يعني بعد على الأذان وبعد المغرب عادة افطار خفيف يعني مع مع أذان المغرب وبعد الأشياء يكون في إنزال مظلي عادة نعم بعد العشاء بعد الأشياء لكن برضو خفيف يعني خفيف شربة وشيء بسيط يعني تتابع الإعلام في رمضان شخص عاد الإعلام يعني أنا يعني ما يستهويني كثير لأنه يقتل الوقت م. بمعنى القنوات الفضائية اليوم يعني فيها برامج جميلة نعم يعني لقاءات ربما أشخاص كنت تتمنى أن تراهم من قديم فتراه في الشاشة خاصة في موضوع التراجم والحديث عن النفس خاصة نعم. الكبار وليس الصغار يعني أمثالنا لكن أحيانا تشوف شخص تتمنى أن تراه قرأت له في كتب أو سمعت عنه وعادة يكون من الأصحاب يعني تاريخ حافل بالدعوة حافل بال بالإنجازات فهذه البرامج حقيقة تستهويني كثير سواء في الأدب سواء في تاريخ سواء في في الدعوة إلى الله أو في في العلم الشرعي أو في تعليم القرآن أو في أي مجال من المجالات هذه البرامج تستهويني كثير أما برامج السياسية فأنا مقل جدا لأني أعتبرها يعني تحليلات ناس <تصفيق> يعني بالنسبة لتحليل يبقى هو تحليل هذا يعني, يعني نعم وغالباً وكثير ما يصيب يعني هو يعني أحياناً مضيعة وقت يعني <تصفيق> أرى تحليلات الناس والآخرين أنا أوحل أحياناً ولا أحتاج تحليل آخر صح. لكن ممكن يكون في شخص واحد ت يعني ترتاح لتحليله لتحلي الخاص فيكون في وقت محدد تسمع في الجزيرة أو في بعض القنوات <تصفيق> اللي يعني اللي تهتم بالسياسة أو كذا سؤال الأخير في المحور الأول اللي هو حق رمضان الشيخ سعد أنت الآن يعني في رمضان إذا ما كنت مرتبط بمسجد هل تصلي في المسجد المجاور للبيت أو أنك تروح تذهب يعني تصلي مثلا في مساجد معينة تنتقيها مم. والله شوف أنا أبحث دائما عن الأصلح لقلبي آه. يعني وقد سؤل الشيخ بن اعتيمين سؤال مهم جدا جدا والناس تفهم اليوم بشكل خطأ يعني يقول لو سافر الإنسان إلى مدينة أخرى نعم سفر هل يعد هذا من شد الرحال قال لا هذا وعد من طلب العلم. يا سلام. إذا قلبك أنت يرتاح إلى إمام يصلي في جدة أو في لا الرياض لا. أو في الأحساء مثلا أو حتى في البحرين مثلا يعني فأنا أطمأن إنه يصلي خلفه لأني أنا هذه الصلاة محسوب علي. فكلما أنا أطمأنيت في الصلاة وإلى القارئ أكثر كلما وجدت قلبي. يا سلام. أما إنه يصلي نعم يعني ربما يعني المسجد القريب هو أوله. وكل اللي حوالي الحمد لله مساجد كلها طيب حقيقة وفيها قراء ما شاء الله ممتازين جدا فمرة أصلي قريب ومرة أصلي بعيد حسب يعني ما أرى المناسب يعني طيب نحن نبغى نسمع مقطع وبعدين نبغى ندخل محاور جديدة شيخ سعد ما بمشكلة طيب نسمع مع بعض قوة الدين يا قومي سكنوا لفي حماها الحقد <وسط hab> والفتن وفي المال يشهد الأمن أمتنا ويختفي من سمال الضعف والوهل ويختفي من سمال الضعف والوهل هذا تاريخ يا أبو عبد الرحمن هذه هذه شيخ سعد طبعا نشيد من النشيد القديمة اللي أنت كنت ما شاء الله ما زالت ما زال الآن يعني الأجيال شوف الأجيال مجال ما زال يعني مصرنا <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله شيخ سعد خليني أسألك أنت في التقريب في المرحلة الثانوية سجلت أناشيد تقريبا مقطعين أو أو شريطا اللي هو الدمام واحد واثنين م. والحقيقة انتشرت انتشار كبير ولاقت بفضل الله يعني قبول عند كثير من الناس م. هل ممكن نتحدث عن هذه الفترة والمرحلة؟ والله أول شيء انت يعني فاجأتني لأنها نقلة نوعية كنا نتكلم في القرآن و أعظمة القرآن فاتجهت على مباشرة نيلان كنا نتكلم في رمضان و الحين نتكلم بالشيخ سعد نعم آه الدمام آه كان الدمام الأول في عام 1406 وستة. ايه نعم كنت في مرحلة ثانوية نعم بس لا تسألني أي مرحلة نعم خلص نعم. الدمام الثاني كان في عام 1407 في في الجامعة طبعًا. يعني كنت في ثالث ثانوي في الدمام. إيه نعم الدمام الأول كنت في ثالث ثانوي. نعم. يعني كشفت. دمام. فهذه المرحلة هي ف فترة إنتاج الدمام الأول والثاني. وكان حقيقي يعني هي فترة المشاركات في المدرسة الأنشطة المدرسية نعم. وكذلك في في المراكز الصيفية والحفلات فكان فرصة أن الواحد يعني عنده مهارة الصوت. أنه يشارك بصوته في بعض الناشيد لكن التقنية شيخ كانت مختلفة يعني الآن استوديوهات صوت وكذا أنتم كيف أول يعني يعني الدمام الأول مثلا كان هو عبارة عن مسجل, مسجل عادي عادي عادي لكن بعد أن أضيف عليه تحسينات بسيطة يعني حتى وصل إلى هذا المستوى لكن الدمام الثاني مثلا كان, كان أرقى شوية حتى في اختيار الكلمات اه. يعني الأول كان ما شاء الله سوق الكل يعني شارك فيه نعم. لكن الدمام الثاني كان أرقى شوية في الأداء وفي الاختيار للكلمات والألحان وكان في الكويت على كل حال يعني آه. كان في الكويت في أو بسبب انتشارة هذا؟ والله يعني أعزوه إلى يعني كانت يعني بعضنا نية حسنة ايه. يعني فربما لاقى هذا يعني قبول إن شاء الله عند الناس خاصة الكلمات عبد الرحمن والأقطاعك يعني نصف. كان الكلمات ربما اختيار الكلمات فيها معاني جميلة يعني الأولى عن أخوة أيه؟ مثلا فيها عن مثلا الأمجات رباح الطين فيها عن مثلا غرباء يعني الإنسان يثبت أمام الشدائد وأمام نعم المحن نعم نعم وهكذا يعني بعض الكلمات الشيخ ساعد برضو كان من ضمن الشريط كان فيه يشاركك في بعض الأناشيط القارة الشيخ خالد القحطان أيضا هو ما شارك حقيقة <تصفيق> لكن لكن نشودة أيام مركز النور, أيام مركز النور كانت حسب ما أفهم حسن ما أفهم أنها من من ألحانه, الحانة وكذلك أداها في في مركز الصيفي في تلك السنة كان تقريبا عام 1405 وأربعمائة تقريبا أدا هذا النشودة وكانت حقيقة جميلة وأداءه كان ما شاء الله رائع الشيخ خالد قحطاني جميل الصوت نعم كصوت كان متميز وطبعا كان في تنافس حتى بيني وبينه في في الأنشيد إيه؟ تلك المرحلة مرحلة ثانوية كان أسبوع لو أسبوع تقريبا وليأسبوع فكان ما شاء الله التنافس طيب فهذه النشودة أخذناها من الشيخ خالد أضفتوها لذلك استأذناهم طبعا فتم إطافة الأنشودة في الدمام بعدين يا شيخ ساعد أنت انقطعت عن النشيد من 1407 تقريبا يعني نعم عام 1407 أو 1408 تقريبا انقطعت انقطعت تماما عن النشيد تمام. وسبب الانقطاع يا شيخ ساعد سبب انقطاع الله عزوجل أكرمنا بخير كتاب يعني القرآن حقيقة الذي يدخل في هذا العالم ما يرى أي شيء آخر لا أنشيد ولا شعر ولا يعني هو عالم خاص أو مملكة خاصة فطبعا الذي يدخل في هذا الباب أو في هذا المجال ما يقتنع بأي شيء آخر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وقلبك ولسانك وفكرك يلامس روح القرآن فكيف تقرأ وتحفظ وبعد ذلك ترجع إلى كلام الناس يعني أنا بالنسبة لي وجدته صعب لكن ربما يكون مستساق عند الآخرين حتى ما نثرب عليهم نعم. قد يكون له موجهة نظر ننسى إن نجمع بين النشيد وبين القرآن لكني وجدت نفسي في تلك المرحلة كان عندي قوة صوت الحمد لله في تلك المرحلة حتى ما حد يقول الصوت ضعف لا. كان في قوة صوت الحمد لله في تلك الفترة ولكن عشت مع القرآن في حفظه وتلاوته الحمد لله بشكل عجيب يعني. وجدت أن في صعوبة أن يقال القارئ المنشد يعني يمكن ما فكرت فيه حقيقة أنا قال قارء أمشيت لكنني يعني هذا المعاني ما كنت أنظر لها لكن وجدت نفسي في القرآن يعني بصريح العبارة وجدت وحسيت نفسي في القرآن إن الجمع بينهم ما صعب. يعني بالنسبة لي كان صعب. صعب قد يجمعوا غيري لكن أنا بالنسبة لي صعب كان يعني ولا زال إلى هذه اللحظة يعني صعب أنك تجمع بين يعني أنا وبين ال وبين القرآن إلا آه. من يسره الله عليه سبحانه نعم ولا عندك نية تعود مثلاً لو بعض الأناشيد اللي ممكن تكون وعظية. أنت قلت أنت قلت إني أنا يعني شيبة. <تصفيق> لكن ما لكن <تصفيق> ما أتوقع أرجع مرة ثانية للأناشيد لكن ممكن في بعض الأرجوزات مثلاً أو بعض المنظومات العلمية. أي المطون وكذا. المطون ممكن بما أنها تخدم العلم الشرعي وكذا. ولكن أيضاً أذكار الشيخ سعد برضو. في شيء لأذكار نعم الواصل. نعم هذا عام تقريبا عام 1425 وأربعمئة وخمسة وعشرين أو سبعة وعشرين أذكر طبعاً. أيوة. إنتاج هذا الشريط، وطبعا هذا الشريط يعني سبحان الله غريب شوية، يعني الشريط يحب أن يسوقه، ما استطاع إلى هذه اللحظة، ليس لي يعني لي يعني لسوء الانتاج لا ولكن يقول سبحان الله أحاول أنشره في أكثر من مجال أنا أعترف بهذا يعني لا. صح موجود في بعض القنوات والإذاعات. لكن سبحانه يقول طيب انت شار إلى لا والله أنا اشوفه منتشر يعني اي اخر اليوم أنا أسمع الحمد لله طيب بس أنت الشيخ سعد ما تبغى <تصفيق> خلينا نروح فاصل شيخ سعد شاء الله نكمل محور مهم جدا في <تصفيق> <الشخص> <تصفيق> كونوا معنا بعد هذا الفاصل اهلا ومرحبا بحضراتكم مرة اخرى اكرر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء القاره الشيخ سعد الغامدي إمام المسجد النبوي سابقا حياك الله شيخ سعد الله يحيك يا شيخ سعد بعد أن توقفت عن النشيد ووجدت أنه من غير المناسب أن تستمر في النشيد وقد أكرمك الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. ندخل إلى محور القرآن الكريم. نعم. أنت شخص سعد يعني كيف كانت بداياتك مع القرآن متى حفظت القرآن الكريم وكم استغرقت من الوقت في حفظه؟ يعني بدايتنا مع القرآن قديمة يعني مع الوالد من يوم كنا في في المرحلة الابتدائية متوسطة كان الوالد يهتم حقا كثير. بجلوس الوالدة طبعاً والأخوة والأخوات كان فيه اهتمام نفس البيت في القرآن والوالد كان حريص أصلاً على القراءة القرآن وإحنا ما كنا نرى إلا وهو يمسك المصحف لكن الحفظ كان بالنسبة لي يعني بسيط حفظ بعض السور الوالد يعني كان يعطينا بعض الجوائز وكذا لكن حفظت حقيقة في في المرحلة الجامعية لما دخلت الجامعة وجدت إنه في وقت فراغ كبير فقلت مناسب إني تفرغ لا أحفظ القرآن وهذا اللي خلاني أترك ال الإنشاد وجدت وقت لأحفظ القرآن الحمد لله فعزمت حقيقة على حفظ القرآن وفعلا الحمد لله يعني يعني ربما ممكن طولت شوية لكن أربع سنوات تقريبا بالحفظ حتى انتهيت يعني من كان معك أشخاص كان معك كان الحفظ بمفردي لم يكن معي أحد حقيقة لأنني كنت أنا أستمتع وأنا يعني راجع وأحفظ بمفردي لأني فقط ما يعني ما تحفظ القرآن فقط وإنما تحفظ وتعيش مع القرآن وتدبر آيات القرآن وأحياناً تمر عليك آية توقف عندها يمكن نص ساعة تتأمل فيها الله. كأني أول مرة أسمعه فهو حياة مع القرآن لكنه كانت بشكل حفظ طيب وما احتجت إلى إلى أن تقرأ القرآن على أحد عنك على أساس يعني يمكن بعد, بعد ما بعد ما تخرجت من الجامعة وكذا ربما أميت يعني الصلاة لكني حققا حرصت أن أعرض القرآن على شيخ متقن أه. وتم عرضه على على الشيخ أحمد أبو ضيف جزاه الله خير وأرحب فيه في هذا المكان حققا قرأت عليه برواية حفص عن عاصم وحتى أجازني في كامل القرآن أخذت الإجازة واكتشفت أني فعلا قراءتي كانت يعني ما أقدر أقولك يعني هي ضعيفة ضعف شديد لكن كانت ما هي بالمستوى المدقنة. المطلوب ما هي متقنة حقيقة يعني... لكن بعد الإجازة عرفت يعني القراءة الصحيحة كيف تكون يعني وووفي أو... إجازات أخرى غير ال يعني أنا الآن أقرأ ما زلت يعني في روايات شعبة ما شاء الله إيه نعم وإن شاء الله قريب يعني أنتهى بإذن الله ما شاء الله إن شاء الله شف سعد أيضا أن أنت يعني يعني بعد أو كان أثناء الحفظ أنت دخلت برضو بالإمامة إمامة المسجد أنا بدأت إمامة المسجد يعني او في الصلاة فقط في التراويح من عام 1411 بعد أزمة الخليج إيه نعم من عام 11 لليوم اليوم يعني تقريبا كملت 21 سنة تقريبا بحمد الله عسى الله يتقبلها إن شاء الله لكن كانت عشر سنوات منها فقط في رمضان والعشر سنوات البقية آه آه كانت و... إمامه وخطابه نعم، وين أتممت عشرة الآن، وين أتممت عشرة فمن عندك؟ فأتممتها واستقلت يعني من الجامع في في في يعني في حياة الشيخ سعد الغامدي يعني موقف كان يعني أكيد له وقع غير يعني غير كل المواقف، وهو إمامتكم للمسجد النبوي. نعم خلينا نشوف المقطع الشيخ سعد ونرجع نتحدث عن هذه اللحظة الرهيبة الحقيقة. كل معنا. Sovu, sovu, tule استعين <سؤال> إهدنا صراط المستقيم صراط الذي لنعمة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا جزء من مقطع. الصلاة في المسجد النبوي الحقيقة مقطع رحيب نعم. ومهيب ومخيف وله يعني أكيد مختلف تماما عن الصلاة في المسجد العادي حتى لو كان مليء بالمصلين وايضا في الصلاة المسجد صحيح النبوي صحيح. وصف لي يا شيخ سعاد هذا اللحظة الرحيبة والحقيقة يعني أنت بس رأيت المنظر تذكرت المدينة وجمال المدينة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة الله وتم الله التسليم وحقيقة يعني أول ما جاني خبر قالوا الناس هذا تكليف فقلت والله لا هذا تكليف وتشريف عسى يكون شرف أن الإنسان يقف في هذا المحراب يعني صراحة شرف عظيم جدا ما كنت أحلم فيه أصلا لكن حتى ما أطيل الكلام شعوري كان يعني طبعا قبل الصلاة كان ما يوصف توقعت والله أعلم أن سيغمى علي في المحراب أن سأسقط في المحراب فعلا أقول لك بصراحة يعني المنظر أو المكان كان مهيب جدا جدا طبعا أول ما يعني استفتحت استفتحت بالشيخ الحذيفي دخلت عليه في المختصر نعم فطبعا وجدت رجل مهيب كنا نسمع عنه نصلي خلفه ونحن صغار نعم فلما رأيته يعني قلت هذا ما شاء الله تبارك الله سأصلي مع هذا الرجل هذا أول خوف يعني ثم قابلت الشيخ حسين الشيخ الشهر ما دخلنا المسجد ما كنت أتوقع أني سأتماسك لأصلي في, في المحراب من شدة الموقف لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى سهل علي لما قالوا لي صل السنة قبل الصلاة سنة العشاء فلما صليت كأن السكينة نزلت الحمد. نعم وحقيقة أول ما كبرت للصلاة مثل ما شاهدت لا. حتى التكبير ما شاء الله فيه شيء من الكبير من الخوف طبعا بدأت في الفاتحة أنا استغربت هل, هل, هل أنا فعلا قاعد أقرأ الفاتحة ولا لا لما كنت أتوقع أن أتم الفاتحة أصلا سبحان من شدة الخوف طبعا بعدين سألت الحذيفي في تاريخ 25 رمضان فقلت يا شيخ علي أنا كل يوم الخوف يزيد عندي ما يقل فقعد يضحك الشيخ على الشيخ, الشيخ يضحك الشيخ علي يقول أنا لي في المسجد النبوي أكثر من 30 سنة ما دخلت المحراب إلا وكأني جديد الله. الشيخ حسن على آل الشيخ قال نفس الكلام. سبحان قال الله. ما دخلت لي 14 سنة ما دخلت المحراب إلا كأني جديد. فقلت له السبب؟ يعني ما نعرف لي أنا ما يعني كل سنة كل يوم يزيد. فالشيخ علي حذيفي قال ربما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لأن القرآن أنزل في هذا المكان في القرآن هنا ثقيل. ربما يقول لأن في ملائكة في ما ندري يقول أنا إلى الآن ما أعرف السبب. والشيخ علي يقول أنا صليت في مكة. وصلت المدينة الصلاة في المدينة أكثر يعني أكثر هيبة, هيبة من مكة نعم فلعني كان فيها رهبة حقيقة شديدة نعم طيب الشيخ سعد أنت فقط تلك السنة صليت فيها في المسجد النبوي ثم بعد ذلك لم تصلي واعتذرت من الصلاة في المسجد النبوي يعني هذا, هذا،, هذا اللحظة وهذا المكانة وهذا الشرف الجميع يتمناه ليش الشيخ سعد يعتذر منه الله تكرار هذا كلام صحيح يعني أولا أنا قبل أن آتي المدينة بدعوة كريمة طيبة من سمو الأمير عبد العزيز بن ماجد حفظه الله وهو رجل يعني كريم وصاحب ما شاء الله حرص على هذا المسجد ولا أثني عليه لأني في هذا البرام لا والله هذا ما شاهدته ورأيته وحقيقة يعني كلمت في الإمامة ويعني قلت الإمامة في المدينة صعب علي عندي شوية مشكل في الصوت مشكلة خفيفة طبعا الناس طبعا كبروها قالوا هذا مرض خطير الحمد لله ما عندي أي مشكلة وأنا من هذا المكان أقول ما عندي مشكلة لكن هو زي ما يقولون يعني الصوت يتعب كم سنة نعم. ويرجع بإذن نعم. الله أسأل الله أن يعيده وعليه لكن كان في تعب ف يعني حقيقة ما جاء آخر رمضان في المدينة إلا قلت لهم أنا اعتذر عن الإمامة لأن صوتي شوية وجهت وأنت أيضاً شيخ سعد قبل ذلك اعتذرت مرتين من المسجد المكي من المكة المكرمة طبعا مرتين طلبوك للصلاة في الحرم نعم المكي واعتذرت سنتين برضه هذا صحيح كان من, من الأمير عبد المجيد, المجيد رحمه الله رحمه واسعة طلب حقيقة أن أكون إمام للمسجد المكي ولكن ربما يعني عرف بعض الناس أن السبب هو أولاً أنا يعني لست أهلاً لهذا المكان أولاً وإن كان الكل يريد هذا المكان لكن لست أهلاً وإيما والله لست أهلاً إنما هو الشيخ السديس والشيخ الشريم والشيخ وبقية, وبقية الأئمة ما شاء الله تبارك الله لكن كان فيه يعني رغبة من الوالد الوالدة حفظهم الله أن أبقى يعني قريبا منهم وحقق استجبت لهذا الأمر أنا أبقى قريب منهم يعني ما تشعر بندم أو شيء من هذا ولا لا, لا لا بالعكس طالما أنه في رضا الوالد والوالدة أبداً ما أشعر بندم وإن كان خير كبير يعني الحمد لله أنت شيخ سعد الآن يمكن لك سنتين لم تعم المصلين في مسجدك اللي كان الناس اعتادوا عليك لا. فيه لا. يعني سبب هذا الانقطاع شيخ سعد الناس تتمنى تسأل عنك في كل مكان حتى الناس لما تذهب إلى المنطقة الشرقية تتمنى الشيخ سعد وين وين مسجده وتعرف أنا أنا طبعاً أعرف يعني الكلام ده ما تبغاني أقوله بس أنا أعرف أن في ناس يجون من أمريكا من بريطانيا يسألون وين الشيخ سعد الغامدي يجون يصلون معك سبب مم. انقطاعك هذه السنتين شيخ سعد والله أنا أعيد وأكر الحديث عن النفس صعب نعم. ولقاءنا كله حديث عن النفس فأسأل الله أن يغفر لي حديثي عن نفسي وكذلك أطلب من المشاهدين أن يعفوا عني في الحديث عن نفسي من حقنا نعرف ايش احساسك أي لك. <تصفيق> لكن المسجد العام انا استقلت من الجامعة تقريبا لي سنه وصبر يمكن ربما يعني ضغط المسجد يحتاج إلى تفرغ ويحتاج الى يعني يعني ان تكون دائم متواجد بالنسبه لي التواجد المستمر صعب والمسجد أمانة يعني وطبعا ما يمكن أنك أنت تغيب بدون سبب أو مثلا تتغيب ولا تريد أن أحدث عنك لماذا غبت وكذا ففي حقيقة مسؤولية وانت عندك أشغالك وارتباطاتك وطبعا قدري أني أكون مثلا يوم في سفر يوم في مشاركة لكن طبعا نظام الأوقاف ما يسمح أنك أنت تغيب حتى لو أي مشاركة وهذه حقيقة مشكلة وجه يعني نداء يعني لطيف خفيف للأوقاف أنهم يعني في قرائ تمنون أن يعني يؤم في مساجد ويخطبوا فيها لكن قدر الإنسان هذا أنه عرف فما يستطيع أن يقول للناس ما أستطيع أحضر عندي مسجد صحيح يعني تعتذر عن كل اللقاءات غير ممكن صحيح فطبعا حبذا لو كان فيه يعني إمام بديل إمام بديل للمسجد الإمام الأصلي حتى يساعده وسيبقى هو إمام وخطيب لكن يكون فيه شخص نائب طيب. لبعض الناس يعني وهذا طلب خفيف يعني نعم. أضف إلى ذلك أن انقطاعي هذا السنة ما حقيقة يعني في كذا مسجد طيب لكن ما وجدت المسجد المناسب كصوتيات يعني يناسبني حقيقة نعم. طيب سؤال أيضا سريع الشيخ سعد أنت أيضا طلبت لإمامة الجامع الأموي نعم هذا صحيح هذا قبل, قبل سنتين نعم نعم, نعم سألتهم يعني قلت لهم كم تصل مركعة ما شاء الله في الجامع الأموي قالوا عشرين وتلوم إذا في أمان الله <تصفيق> ما أستطيع أصلي طبعاً أعيش ركعة كثيرة طبعاً نعم كثير. لكن ما في يعني ممكن أشخاص يعني يصلون معك أيضاً ولا فقط والله سألتهم طبعا عن طريق أحد الدكتور نسيت والله حتى اسمه أيه. شخص سوري لكن قال لي يعيش ركعة فما أدري والله لكنه كان طويل الصلاة أنا شق عليه يعيش ركعة طبعاً نعم. لكن زهمل خير على هذه الدعوة وأسال الله أن تستتب الأمور في سوريا آمين وترجع ربنا. أفضل مما كانت من قبل يارب. ونرجع يارب. إن شاء الله نصلي يارب. ونشارك يارب. بإذن الله مامين. الله يحفظك شيخ سعد، إحنا برضو بنروح فاصل وبنرجع نعم. في عندنا أيضاً محاور نعم. أخرى إن شاء الله تعالى خلوا أنا بعد هذا الفصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا مرة أخرى. هيا الله شيخ سعد. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. شيخ سعد إحنا الحقيقة عندنا صورة ودنا نعرضها بما إنك تحدثت عن الإجازة، الإجازات طبعا مم. اللي الإجازة التي حصلت عليها. مم. فاحنا جبنا لك صورة، هذه هي على الهواء. ما شاء الله. سهلا. هذا أنت شيخ سعد. ومعك اعرفنا بالاثنين طبعا على يمين الصوره هو الشيخ مروان القادري نعم هذا الشيخ الذي يعني تتلمذنا عليه انا وغيري الله من قراء المنطقه الشرقية نعم فالشيخ مروان زال خير من صلينا خلفه من تقريبا أكثر من 25 سنة نعم ونحن صغار يعني الله في المرحلة الثانوية كان مؤثر جدا في تلاوته مؤثر جدا في أدائه نقول دائما الشيخ مروان يعني قراءته دائمًا مفسرة. عجيب. تعيش. يعني فيه. عجيبة فعلا حتى لو توقف بدون بكاء نتأثر. سبحان الله. كان سمت كذلك مؤثر بالنسبة لنا والإنسان ليس فقط صوت كذلك سمت. نعم. يعني أثر القرآن ينبغي يعني أو التدين ينبغي يكون ظاهر فيه. هذا الشيخ مران تتلمنا على قراءته وعلى خطبه نعم. وأحتفظ بشريط له عندي له أكثر من 22 وعشرين سنة. ما شاء الله. كست يعني حبًا في هذا التلاوة. نرجع <تصفيق> للعمر مرة ثانية، نعم، لكن كنت يعني لست كبيرة يعني، <تصفيق> <تصفيق> الشيخ الثاني الشيخ أحمد أبو ضيف، الشيخ أحمد اللي قرأت عليه أنا الإجازة، وكم ما شاء الله فاتحة خير بالنسبة لي، ما شاء الله لأن حقيقة يعني أول مرة أعرف كيف أقرأ القرآن، والشخص اللي علمك طبعا كيف تقرأ يعني تقبل الرأسه، وتقبل يديه. فهو حقيقة علمني كيف أقرأ القرآن بشكل صحيح فجزاهم الله خير الأثنين يعني لا الشيخ مروان ولا الشيخ أحمد وظيف كلاهما بعد الله عز وجل لهم فضل كبير علي <تصفيق> أنت شيخ سعد يعني في قراءتك الحقيقة شيء كبير من الهدوء والخشوع وسببت الحقيقة يعني بفضل الله يعني قبول لدى الناس يعني أنا حتى الحقيقة يعني لما أستمع القرآن مع الشيخ سعد فعلا أنا أشعر بأنني أسترخي يعني أستمع يعني وفعلا يعني يعجبني هذا حتى لو طالت المدة وجلست مثلا ثمان ساعات في طريق سفر أو ما إلى ذلك وبعض الناس لا أحيانا يكون صوته يعني حتى لو كان جميل بس احيانا يكون إذا طولت يعني ممكن يعني شوية يشارك بشيء من ال... أنت شيخ سعد هذا الهدوء هل هو بالنسبة لك مصطنع ولا هي طبيعة الهدوء الموجودة داخل الشيخ سعد الغامدي؟ والله أتوقع والله أعلم أنها جبلة نعم يعني طبعي هادي من أمنا صغير يعني الحمد لله خلني امدى نفسي شوية لكن طبعي هادي لكن هذا الهدوء لمسته في قراءة القرآن كانوا الطلاب في المدرسة يضربونك وكذا لا الحمد لله طيب. ما كنت كان أح أحيانا من ضعف ممكن لكن كانت بهذا الوضع يعني من أنا صغير يعني فيه طبع الهدوء حتى في أسلوب حديثك ال حتى في حديث الآن معك يعني أنا هادي والحمد لله بس إذا غضبت يعني انتبه أجل في المحاور بالغها فربما هذا الهدوء خدمني كثير في قراءة القرآن يعني والقرآن أنا وجه نظري طبعا حسب ما عرفت من بعض من قراءتي الكتب القراءات وكذا الأصل في القرآن أنه يقرأ بدون إزعاج يا سلام هذا هو طبيعة القرآن لما أنا أسمع شخص مزعج في القراءة أقول هذا ليس قرآن مم. القرآن بطبيعته هادي لأنه أصلا عبارة عن استرخاء صح. تسترخي صح. كل عضاء جسمك يلا. مع القرآن يس. فلما تأتي يأتي إنسان بصوت عالي جدا يكاد يكون قريب من الصياح أنه هذا ما هو قرآن هذا إزعاج اه. حتى وإن كانت كلماته قرآن صح. وأرجو يفهم كلامي طبعا فأنا انسان له طبيعة والقرآن كذاك له طبيعة يعني أنزل بحزن فقرأوه بحزن يلا. وإن كان الحديث فيه يعني ضعف لكن القرآن له طبيعة في التلاوة في التأثير عدم التكلف نعم ما يعني أتجاوز حدي في في الأنغام والترتيل أيه. إنما هو, هو سليقة جميل ما يفتح لك الله عز وجل في التلاوة أنت تمضي أما أنك تتصنع أنت التلاوة نعم. أو الترتيل أو تقول بأبدأ الركعتين بترتيل وبعدين أقلب إلى ترتيل آخر هذا توقع ما هو قرآن طيب أنت أيضا يا شخص سعد انتشرت ما شاء الله لك عدد كبير من المصاحف نعم. أو قد يكون مصحف مرتل كامل بس ان ما شاء الله انتشاره في, في, في وسائل الإعلام بشكل كبير نسمعه في كل الإذاعات في م. كل القنوات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى هل هذا التسجيل كان هو في الاستوديو ولا كان هو فعلا إماما في مسجد هو تقريبا ثلاثة أربعة في مسجد في الصلاة آه. لكن بقيت بعض الصور كانت ضعيفة التسجيل فطبعا سجلت وكذلك في مسجد آه يعني ندلتك القرآن ليس في الاستوديو يعني ممكن بعض الناس يستسيغوا يقرأوا في الاستوديو القراء قرّوا طبعاً يعني الحمد لله في السديو المنشاوي وغير المنشاوي وكذا لكن أشعر أن القرآن يتلى في مسجد يكون أكثر سخيناً وطمأنينة أنت شيخ سعد تحب تصلي خلف من ما انا أنا أبغىك تعطيني اسم يعني أنا الحقيقة يعني حينما أسأل أقول والله أنا لما أسأل أنا أحب أصلي خلف الشيخ محمد أيوب القارئ نعم. أستمتع جداً وأنا أصلي خلفه خلف الشيخ سعد الغامد نعم. أنا أبغىك تعطيني اسم والله شوف يعني هو إحراج أخشي أن أذكر أسماء أبغى أسم حتى ما هو أسماء لا أنا ممكن أذكر لك أسماء إيه؟ يعني ممكن أذكر لك أسماء يعني وحقيقة أنا أتشرف إنها أن هؤلاء من قراء القرآن قراء القرآن ما شاء الله كثر يعني في العالم الإسلامي كله لكن لكن أنا أحب أسمع دائما شيخي الشيخ مروان القادري وأتمنى أن يسمع الناس إليه لعلي نزل له في الموقع كذلك يعني بعض الصور لكن الشيخ مثلا مثلا أنا صليت خلف الشيخ مشارع عفاسي قراءته متميزة جدا صليت خلف الشيخ خليفة الطنيجي قراءته متميزة جدا قارئ من الإمارات, نعم الإمارات. نعم. صليت خلف طبعا خلف كثير حقيقة أسمع لشيخ اسمه ياسر سلامة من مصر قراءته هادية وساكنة جدا رائعة ما شاء. لأنها قراءة فيها سكينة والقراءة فيها سكينة أنا أحب أسمعها كثير القراء كثير حقيقة الشيخ خادق أحطاني صليت خلفه الشيخ العجمي صليت خلفه في بداياته صليت ما هز جسمي حقيقة يعني مثل القراءة العجمي في البدايات كانت قراءته رائعة جدا جدا وأنا أقول شهادة لله لهذا الرجل الشيخ أحمد العجمي أنه زي ما قالوا الناس عيال على الشافعي أنا أقول القراء أكثر من 90% عيال على العجمي، وهذه شهادة، لأنه ما في أحد إنسان من القراء المشهورين اليوم إلا هو يعارض على ترتيل العجمي، أي أي فهذه شهادة نشهد له بها وهو يستهلها الشيخ العجمي نعم. شخص سعد أنا بروح الحقيقة إلى شيء من العتب عليك. صدق. الله يكرم. يبدأ الغضب الآن. إيه أبغى أشوفك كيف يضايق غضب ما قد شفت. الشيخ <تصفيق> سعد الحقيقة حضورك الإعلامي يعني قليل جدا الصراحة. والناس تحب تشوفك وتحب يعني تستفيد منك وأنا أعرفك يا شيخ سعد يعني أنا آآ يعني آآ زرتك كثير في في في المسجد زرتك واتواصلت معك كثير أعرف يعني إن عندك دروس يعني كان عندك دروس وأيضا يعني خطب جمعة وعندك يعني تواجد رأ علمي لكنك الحقيقة مختفي تماما في الإعلام ما تظهر أبدا وهذا حقيقة عتب لي وأكيد كل المشاهدين اللي يسمعوني الآن يعتبون عليك هذا العتب حرام تحرمنا من هذه الإطلالة جميلة. نعطيك <تصفيق> العافية. والله عافية. أنا أقول قد علم كل أناس من مشربهم يعني أنت ما شاء الله عليك شيخ اسماعيل أبو عبد الرحمن يعني ما شاء الله عليك في الإعلام يعني متميز. عارف ليش؟ لأنه مثلك ما يطلع في الإعلام وصدرت. لكن لا لو تطلعون إحنا نختفي. لا بالعكس والله فأنت في الإعلام وفلان قارئ. وفلان مفتي وفلان مثلا اديب وفلان نعم. فانا عندي قناعة ان الانسان يعني له مجال يعني احيانا انت الشعراوي تشاهده لكن نعم. ما تسمعه تحب تشاهده وهو يفسر القرآن لكن سماع صعب نعم. نعم. واحيانا شخص مثلا تريد ان تسمعه لكن ما تريد ان تشاهده وهو يتكلم لانه كلامه صعب نعم. حركاته كثيرة فالناس يعني سبحان الله قدرات وطاقات وامكانات وأنا مقل فعلا يعني لكن لكن هذا السمت شيخ ما شاء الله يعني اللي أنت أثرت تأثر الناس بك مم. في في النشيد بسمتك الجميل مم. هذا وايضا في القرآن بهذا مم. السمت الجميل وايضا في حديثك بهذا السمت الجميل بزاك الله خير فهذا بقى هذا المحور المهم اللي لازم لعله فن ينبغي ان لسنا ما ولشت فيه إيه نعم يبغاله فن حقيقة وأنا نعم. في هذه المناسبة أقول يعني كلمة بسيطة جدا ليس كل من عرف يعني أن يكون مؤهل للخروج للقنوات نعم. أحيانا واحد عرف ويرمى في القنوات وتسقط يعني ما شاء الله يسقط من أول لحظة فنقول الإعلام فن نعم. يدرس وأنا أولهم وبعد ما يدرس إن شاء الله بعد نعم. مثلا يعني فترة ممكن إنسان يخرج في مسجدكم الشيخ سعد زارك كثير من, من الناس سواء كانوا المعروفين وغير المعروفين المحبين المتأثرين بقراءتك من داخل المملكة من خارج المملكة ويعني كان من ضمن من زارك فضيلة الشيخ عكرمة صبري صحيح حدثنا عن هذه الزيارة شه والله الشيخ عكرمة صبري مفتي الصورة طبعا هذه على الهواء مفتي القدس كان في زيارة المنطقة الشرقية أيوة. بعض الزيارات الرسمية فحقيقة كان فرصة نغتنم وجود الشيخ عكرمة وحقيقة طلبناه يزورنا في المركز، يتعرف على المركز وشاهد المركز ويتحفنا بعض يعني آرائه وكذا، فحقيقة وافق الرجل على تواضعه طبعا ما شاء الله وعلمه، وصل معنا المغرب الحمد لله. من لا يجيب دعوتك؟ الله يعطيك العافية، فزار المركز، والعجيب أول ما دخل المركز عندنا احنا يعني يعني يعني بسيط أو مجسم بسيط للقدس كامل. آه في هذا في مركز منار الهدى, الهدى, الهدى نعم, نعم بالدمام نعم فأول ما دخل لف يمين على هذا المجسم وكأنه رأى القدس يعني سبحان الله جذب له انجذاب طبيعي طبعا إحنا مرقمين ال الأبواب والأسوار وإلى الم العجيب شيخ عكرمة هذه الأسوار مرقمة لكن مسمياتها غير موجودة ايه فما شاء الله قال هنا باب المغاربة هنا مكان كذا هنا حائط البراق هنا بدون يعني ما شاء الله ذكر اسمه حقيقة زارنا وعجب المركز وكذا والأنشطة الموجودة فيه وسجل زهر الأخير كلمة طيبة عابرة للمركز وإحنا حقيقة نفتقد لهؤلاء الكبار حقيقة العظماء نستفيد منهم كثير يعني جميل كان شيخ سعد عندك رحلات أيضا سواء داخلية أو خارجية لكن من ضمنها كان رحلة إلى مصر وكان فيها الحقيقة عدة مواقف يعني أنا ودي الحقيقة أسألك عن أنت أنت نمت في نفس الغرفة اللي كان ينام فيها الشيخ محمد متولي الشعراء يا رحمه الله. إيه نعم هذا صحيح. إيه نعم حدثنا عن هذا ال. أنا حقيقة دعيت في من أحد ال الأعيان في مصر ومصر أهل كرم وأهل جود ما شاء الله وأهل طيبة فأحد ال الأعيان فيها ما شاء الله استدعاني إلى ضيافته إلى بيتي حقيقة فاستجبت فعنده ما شاء الله بيت كبير. فالمهم قال أريد أن تنام معي ما تنام في الفندق آه آه قلت والله يعني صعب قال لا لازم نومك اليوم في مكان خاص إيش المكان الخاص فأخذني إلى جناح من أجنحة البيت هذا الضخم ما شاء الله باب مغلق جناح مغلق قال هذا الجناح للشيخ محمد متول الشعراوي ورحمه الله رحمه كان إذا جاءنا في هذه المنطقة نام في هذا المكان عجيب أي نعم له يعني غرفة نوم وأصالة ومكان لطلاب العلم الله. قال والله من يوم أن توفي ما دخله أحد الله. أنت أول واحد الله. قلت والله يعني هذا شرف حقيقة يعني أنام بس عساني أنام <تصفيق> يعني أخشني ما ينام بالليل ولا المكان لكن فاجأت المكان ما شاء الله نظيف مرتب ايه. ايه. وجدت الضيافة فيه فانمت في هذا المكان من أشياء التي ذكرها نفس الأخ هذا الفاضل التاجر قال لي الشيخ كان يجلس في هذا المكان في الأرض ويأتي أسبوعيا أكثر من سبعين طالب في هذا الصالة يتلقون العلم عن الشيخ وكان الشيخ يجلس على الأرض والطلاب يتحلقون حوله وكان إن شاء الله يفيض علينا من تجلياته في فهم القرآن ومعاني القرآن وكان يحب دائما يجلس في الأرض فسألته سؤال عابر حتى حتى أسجلها للجمهور اليوم قلت سمعت الشيخ الشعراوي يعني يجيز الصلاة في المساجد اللي فيها قبور قال أبداً قلت له كيف قال والله ما يجيس يقول عندنا أحد الأعيام في المنطقة هنا أوصى قبل أن يتوفى أني إذا, توف... إذا مد فادفنوني في يعني فناء المسجد أو في المسجد أحد. فتوفي الرجل سبحانه بعدها بك... بأيام فذهبت إلى الشيخ الشعراوي أو ذهبوا أولاده للشيخ الشعراوي قال, هل... قال لا لا يدفن في المسجد وأنما يدفن في مقابر المسلمين. هو مثل الناس. فهذا يقول يعني ما كان الشيخ ره هذا سألت وأسأل كثير عن الشعراوي طبعا وأنا حقيقة تشرفت يعني أخذت كثير من ما قاله يعني عن الشيخ الشعراوي وتشرفت كذلك أن نمت في غرفته. الله. وتذكرت الشيخ يعني الشعراوي كم أتحفنا بمعاني الله القرآن. أي وتفسير القرآن فريد من نوعه ولن يأتي أحده بعده إلا أن يشاء الله إلى فريد. هذه اللحظة طبعا وصليت آه. في مسجد برضه وصليت أم أميت المصلين وصار لك موقع <تصفيق> نعم صحيح يعني هو زرت الشيخ أو هذا الأخ الفاضل قبل صلاة الجمعة نعم فذهبنا سويا إلى الجامع ما شاء الله كان مكتظ يعني فصليت هنا في الأمام يعني نعم كان لي مكان فخطب الخطيب ما شاء الله كانت خطبة عصماء يعني حقيقة خطبة ما شاء الله ممتازة جدا مصر مليئة بالخطبة ما شاء الله وتفاجأت بعد ما نزل الخطيب مشى يعني المكان الذي أنا أصلي عنده قال يعني حلفت عليك بالله لا تصلي فينا قلت ما يصير يا أخي أنت الخطيب صلي قال لا والله تصلي أنت طبعا ارتبكت قليلا لكن بحمد الله يعني صليت تلك الصلاة وكانت في تلك اللحظة صلوا على الشيخ الشيخ الأزهر سابقا السيد تنطاوي, تنطاوي صلاة الغائب قال ودنا تصلي عليه هل في مانع قلت لا ما في مانع لأن في ناس كان للأسف كان في تحفظ كيف مثل هذا العالم الجليل يعني يتحفظون على الصلاة يعني صلاة الغائب عليه العس قلت هذا رجل من المسلمين ويصلي عليه كيف ما يصلي وحقيقه صلينا فكان على موقف يعني حقيقه طريف وصعب في نفس الوقت بعد الصلاه طبعا بعد الصلاة ما شاء الله يعني لأسف الإمام عرف قال هذا يعني سعد إمام المسجد النبوي وكذا سابقا طبعا اكتض الناس بعد الصلاة حتى كانت الغترة في مكان والطاقية في مكان لأسف تخلوا عني فأخرجت الحمد لله بالقوة وسليما لكن حقيقة كانوا يعني في شوق عجيب لأن أهل يحبون القرآن لأنهم أهل القرآن فكان بعضهم يبكي وبعضهم يعني سبحان الله تتفاجأت أنا حقيقة لأني أول مرة أصلي في مصر عسى الله يتقبلها نعم اللهم أمين أيضا وين زياراتك الأخرى يا شيخ ساعد يعني أنت زرت مصر تقريبا أكثر من مرة نعم. ورحت الإمارات ورحت الدوحة نعم أنا يعني للأسف زياراتي قليلة مم. مصر ممكن تتكرر زياراتي بحكم العمل يعني عندي عمل وكذا فأزور مصر أو إذا من أحد الأشخاص مثل هؤلاء المشارة الكرماء نعم. لكن زرت قطر في كذا مناسبة خاصة بالقرآن في ضيافة السمو الشيخ عبد العز بن خالد الثاني حفظه الله هو رجل يعني سبحان الله مهتم بالقرآن قلبا وقالبا وهذا رجل ما شاء الله عجيب فكان في كذا زيارة والتقينا بكبار القراء حقيقة في في قطر الشيخ أحمد المعصراوي الشيخ من سويت الشيخ محمود عكاوي الشيخ مقارئ بيروت صليت البحرين يعني يمكن مرة أو مرتين أنا مقل حقيقة يعني جدا في الزيارات وهذا من عتب الناس عليك وهذا من عتب الناس وأنا أعترف طابل الظهور الإعلامي نعم وأنا أعترف حقيقة لكن عسى الله إن شاء الله يعني, يعني. شخص سعد يعني موقف صعب يعني مر عليك في حياتك يعني أنت تعتبر من المواقف الصعبة فعلا والله يعني من المواقف الصعبة اليوم تبغى حديثة أم قديمة ألي ترى يعني من القديمة ما زال سبحان الله إلى اليوم يؤثر في نفسي يعني وفاة الشيخ بن باس والشيخ الألباني والشيخ بن يعني إلى هذه اللحظة مؤثر فيني بشكل غريب يعني أشعر أن العالم أصبح خاويا وهو مش خاوي إن شاء الله ما زال فيه العلماء وما زال فيه يعني الحمد لله أهل الخير كانوا ركائز أساسية كانوا ركائز حقيقة يعني, يعني يرجع عليهم في الملمات أثر فيني كثير هذا الوفاة هؤلاء لكن اليوم المؤلم يعني ارتباك بعض البلدان العالم الإسلامي في مصر في سوريا في ليبيا في اليمن بالنسبة لي شيء مقلق وإن كان في ظاهره هو شيء إيجابي لكن أخشى ما بعد هذه الثورات ماذا سيحصل تستقر الأمور تستتب وأسأل الله أن تستطبي إن شاء الله بهمة رجالها إن شاء الله رجال هؤلاء البلدان إن شاء الله يخرج أهل الفضل يعني يقودون بإذن الله الشيخ سعد بس في عشر ثواني الهدف القادم بالنسبة لك والله الهدف القادم يعني أني ما عاتبتني في هذه الليلة <تصفيق> جيد <تصفيق> أني أبدل قصارى جهدي إن شاء الله أن أشارك حقيقة في هذا الميدان ميدان الإعلام وعلي إن شاء الله بنوع من التغيير يارب يارب. إنسان الله يحفظكم الحقيقة يا شيخ سعد أنا كان عندي محور مم. حول بعض الخواطر اللي كتبتها وكل خاطرة لمست فيها أنك أنت تتحدث عن تجربة معينة كان ودنا والله ان تحدثنا عنها لكن وقت الحلقة انتهت والحديث معكم شيق وممتع وجميل أمل شيخ أني أكون قدمت للسادة المشاهدين سم. ما هو ممتع ومفيد وأشكر لك والله تلبية هذا الدعاء وإن كانت بعد ثلاث سنوات لكن ألف شكرا شخصا الله يعطيك العافية وأنا لك والله على هذا اللقاء وعلى هذه يعني ال الفرصة العظيمة الله وإن شاء الله مرة القادمة تكون إن شاء الله بعد كذا سنة <تصفيق> حتى على نشوق <المشوق> <تصفيق> الله إن شاء الله بس بارك بسمع أسمع أهم شيء إن شاء الله شكرا شخصا والسلام عليكم الشكر ومرحباً لكم يا على خوارض بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراء